طالب شيء ثميني عند ربي ما ينامي جنة الفردوس لبا يد وجرحي وطبا تجتمع فيها لحبا أذن غلر لا ملامي واد تحقيق الأماني شوفي ربي والجناني في نعم وفي يماني وزن المقنم ويا ويحجح الجرحات فيني جره ضيالي كمني جسة محور عيني في الحقيقة في غرامي صوتها يطرف ذوني شفايا حل عيوني صرف لا جاد ذوني ترى سحر الجمال وعيني دابت في ثغرها وهي محل غصبها لسرة شعرها. الناظر السلامي والله بك يا بلقوان يا اله الانس والجن حلانها في <تصفيق> صابر ومان وشاد في الخطاب من خطاب يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وأرس الرسالة قصيدة الحفتور وباقي الصقوطة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ومن أبعدنا نال مهاجر خلاك تبرم يا كافر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك عمرتد ماك واطي صايع وطايع واطي يا داخل بنغازي يا داخل بنغازي وينك مرتد وقد ماك وطاي صايع وضايع وطيه يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وعايش بجبن ما في دقمة سلة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ها يا <تسجل> <تحسب> بنغازي غني ما لمثالكم يا بهما يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتحسب <تسجل> <تسجل> بنغازي غني ما لمثالكم يا بهما يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتكذب على الشعب وتغرر وتقول كل يوم نحرر <تسجل> يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتكذب على يا ابو تغرر وبتقول كل يوم نحرر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والجيش الجيش الكرمه مكون من عيت الندم يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والجيش الجيش الكرمه مكون من عيت الندم يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وتقول عفاريت رجل والخافر الزيتي عازلي يا داخل برغازي وينك يا داخل برغازي وينك والعفاريت راجل والخافر في الليتي عادلي يا, داخل بنغازي, يا, يا, داخل, بنغازي شياطة يا داخل, داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والدق مصيف في الثلاثه والبنه راحت يا طه يا داخل بنغازي وينك يا, يا داخل, داخل, داخل بنغازي وينك والدق مصيف في الثلاثه والبنه راحت يا طه يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك واسعفهم غادي رايح لل في يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وسعفوهم غادي يا داخل بنغازي وينك داخل وفي الصبر واكين طريحه وفي في امال فضيعه يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي في الصدر واقف وفي التي أمة في يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والبرعصي من تحولها السزع لا برق دولة يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك والبرعصي من تحولها السزع برجاء دولة يا داخل البنغازي وينك يا داخل البنغازي وينك وفي برجاء دولة شريعة ورجالته واطلعة يا داخل البنغازي وينك يا داخل البنغازي وينك وفي برجاء دولة شريعة وعاصدة يعوافلعة يا داخل البنغازي وينك يا داخل البنغازي وينك إنها رجال العقيدة عز الصحابة نعده يا داخل البنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك, داخل بنغازي وينك؟ وحنا جنود الخلافه وغصبا على ابو خماجه يا, <تصفيق> يا, <تصفيق> يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وبي لو بيجي وين المجنزر على الكلب يعثر يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك ويا عرب بالله نوض يا اهل الشام عذو يا داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك وللشيخ مد الايادي وبالبيعه غيظ الاعد <تصفيق> يا داخل بنغازي وينك يا <تصفيق> داخل بنغازي وينك وعد وعدنانا المهاجر شفط عليكم يا فجر يا داخل <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا داخل بنغازي وينك عليكم يا فاجر داخل بنغازي وينك يا داخل بنغازي وينك, <تصفيق> داخل <بلغازي> وينك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>